Alhamdulillah, Rabbil Alameen Ar-Rahman, Ar-Rahim, Malik Yawm al-Din Iyaka na'budu wa Iyaka nasta'in Ihdina الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت علي غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين <تصفيق> إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض وثقالها وقال الإنسان ما لها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 يَعْمَلُ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى